صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما من دابة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 أنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا لا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمتهم ودة إلا يقول إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ بِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَا يَأْوُسُ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَارٍ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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أَنْ يَقُولُوا لَوْ لَا عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٍ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 هُوَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ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 اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون